بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفيا قال ربي ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا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 قال آيتك الا تكللن الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى اليهم فأوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناهم حكم صبيا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَتْ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا اتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تتقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك لاهب لك غلاما زكيا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت له مكانا قصيا فاجا اهل المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا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 فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اختها انما كان ابوك امراسا وان ما كانت امك بغيا يا اختها انما كان ابوك امراسا وان ما كان امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه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 والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ اسْمَعْ بِهِ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ يُغْضَى الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ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 اقو ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وريام قال اراغب انت عن الهات يا ابراهيم لا ان لم تنته لارجمنك وهجرني نريام قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انك كان نبي حفيام وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُمُ رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ, وهبنا له إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا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 واذكر في الكتاب اسماعيل انن كان صادقا الوعد وكان رسولا نبييا وكان يأمر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبييا ورفعناه مكانا عليا اولا الذين انعم الله عليهم من النبيين من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا وممن هدينا وجت بيننا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 رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته فاعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمُوعِينَ ثُمَّ لَنَنفِخَنَّ فِي الصُّورِ فَكَانُوا حِنثاً مَّبِينًا ثُمَّ لَنَنظُرَنَّ إِلَيْكُم مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالشَّيَاطِينِ مَن أَزْكَى رِيقًا ثُمَّ لَنُحْكِمَنَّ عَلَيْكُمْ فَيَوْمَئِذٍ لَّا تُظْلَمُونَ نَقِيرًا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 قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما اي الفريقين خير مقاما واحسن دنيا وكم اهلكنا قبلهم من قر منهم احسن اتاته ورؤيا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون ما يوعدون الا العذاب وانما الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا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 انما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم مردا لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اذا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا